لما ذكر الله تبارك وتعالى الأحق بهذه النفقات بعد ذلك ختم هذه الآيات بذكر من يستحقون الأجر والثواب من هؤلاء المنفقين حث على الإنفاق ثم بعد ذلك قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم الذين يبذلونها في مرضات الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا في كل الأوقات متى ما دعت الحاجة إلى ذلك وكذلك في كل الأحوال السر والعلانية فهؤلاء هم الذين يستحقون الأجر فلهم أجرهم عند ربهم وكذلك ينتفي عنهم الخوف والحزن لا يخافون مما يستقبلون ولا يحزنون على ما فات فهذا حث على الإنفاق بالوجوه المشروعة في كل الأوقات وفي كل الحالات يؤخذ من هذه الآية الكريمة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية يلاحظ هنا أنه قدم الليل على النهار وقدم السر على العلانية فأخذ منه جماعة من أهل العلم من المفسرين معنا وهو أن ذلك يشير إلى أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية أما من جهتي ذكر الليل قبل النهار لأن الليل مظنة لصدقة السر لا يطلع على ذلك أحد وأما ما يتعلق بذكر السر قبل العلانية فهذا واضح فلاحظ أنه قدم الأكمل والأشرف فصدقة الليل لا يطلع عليها الناس عادة ولذلك كان علي بن الحسين أعني زين العابدين رحمه الله من أئمة التابعين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا كان الظلام أخرج أحمال الصدقات يحملها على ظهره ويوصلها إلى أبواب الفقراء والمساكين ثم ينصرف فيجدونها عند أبوابهم لا يدرون من حطها وجاء بها ومن قطعت صدقة السر كما قيل بالمدينة حتى توفي رحمه الله ففقد الناس ما كانوا يجدون عند أبوابهم ليلا ووجدوا في ظهره عند تغسيله آثار حمل هذه الأزواد والأطعمة والصدقات قد أثرت في ظهره كان يحملها بنفسه كذلك أيضا هنا الذين ينفقون عبر بالفعل المضارع فيدل ذلك على التجدد أن هذا الإنفاق مستمر هو لا ينفق مرة واحدة ويقول حسبي وكفاني بل ينفق ثم ينفق ثم ينفق فهذا مدح لهؤلاء الذين يستمرون على البذل والإنفاق الذين ينفقون أموالهم لا يقول الإنسان أنا تصدقت قبل سنة في العام الماضي تصدقت تصدقت قبل عشر سنوات وانتهى جعلت وقفا أو نحو ذلك لا الذين ينفقون ولذلك كان هذا من المرجحات في السؤال الذي ورد في الليلة الماضية أن الصدق المجزأة التي يستمر عليها صاحبها قليل دائم خير من كثير منقطع هذا في كل الأعمال الصالحة حتى الصدقات لا سيما ما تؤثره هذه الصدقات من الأثار المحمودة على المتصدق أولا من ترويض النفس وتربيتها وكذلك أيضا الانشراح الذي يحصل لصاحبها كما سيأتي ثم قال الله تبارك وتعالى هنا فلهم أجرهم عند ربهم لاحظ هنا أنه دخلت الفاء على الجواب الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم فهذا فيه تنبيه على أن ذلك الاستحقاق إنما هو على الإنفاق فالذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أن الإنفاق يجاز صاحبه بالأجر وانتفاء الخوف والحزن عنه فهذه تدخل على جواب الشرط كما دخلت هنا على الخبر مما يشعر أن ذلك فيه معنى الشرط الذي ينفق فله أجره عند الله وقد مضى الكلام كلام الحافظ بن القيم رحمه الله عند الكلام على الآية الثانية من آيات الإنفاق من هذه السورة وهي قوله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لاحظ قال لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما قال فلهم أجرهم هناك قال لهم أجرهم بينما هنا قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ففي الآية الأولى جرد الجواب أو الخبر من الفاء لهم أجرهم عند ربهم وهنا قرن بالفاء فهذه الفاء التي تدخل على خبر المبتدا الموصول أو الموصوف تفهم معنى الشرط كما ذكرت شرط جزاء وإن كان ظاهر الجملة أنها خبرية فهذا يدل على أن هذا الأجر مستحق بما تضمنه من الصفه أو الصلة فهنا لما كان يقتضي بيان حصر المستحق كما يقول ابن القيم رحمه الله مستحق الجزاء والأجر دون غيره جرد الخبر عن الفاء في الموضع الأول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا اذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني أن الذي ينفق ماله لله ولا يمن ولا يؤذي هو الذي يستحق الأجر المذكور لهم اجرهم أجرهم عند ربهم لا الذي ينفق لغير الله تبارك وتعالى ولا ذاك الذي يمن أو يؤذي بنفقته فالموضع الأول لهم أجرهم ليس بموضع شرط وجزاء بل هو بيان مقام للمستحق للأجر من غيره من الذي يستحق الذين وما لهم في سبيل الله؟ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا اذى لهم أجرهم فذكر صفتهم الفارقة يعني الذي ينفق لكنه يؤذي أو يمن فهذا لا يستحق الأجر فهنا في الآية الأولى ذلك في مقام بيان المستحق من غيره الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فذكر عموم الأوقات وعموم الأحوال فدخلت الفاء على الخبر ليدل ذلك على أن الإنفاق في أي وقت وجد من ليل أو نهار وعلى أي حالة من السر والعلانية فإنه سبب للجزاء والثواب على كل حال فينبغي للعبد أن يبادر ولا يتأخر يؤخر صدقة النهار إلى الليل أو الليل إلى النهار أو السر إلى العلانية أو العلانية إلى السر فنفقته في أي وقت وعلى أي حال وجدت تكون سببا للأجر هذا حاصل كلام ابن القيم رحمه الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فهو يرغبهم بالإنفاق يقول أي كانت هذه النفقه في السر أو العلانية في الليل والنهار فالأجر حاصل هناك يبين من يستحق الأجر ومن لا يستحق أنهم الذين ينفقون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى كذلك في قوله تبارك وتعالى في الآية الثانية التي أشرت إليها وفي هذه الآية الأخيرة هنا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قدم هنا فلهم وهناك قال لهم أجرهم عند ربهم ما قال أجرهم لهم لأنه هنا. قدم ما يتعلق بهم، وذلك هو المعتنى به. هم حينما يتصدقون يريدون تحصيل الأجور والثواب، يريدون شيئا يعود إليهم، يريدون عائدة هذه النفقات. قال فلهم أجرهم عند ربهم. ألاحظ قوله تبارك وتعالى عند ربهم، فهذا يدل على عظم هذا. الأجر والثواب إذا هو عند الله عند العظيم الاعظم الكريم الاكرم كما يقول السيد لملوكه او يقول العظيم لمن دونه يقول اجرك عندي جزاؤك عندي هذا يورث كمال الطمانينه ان هذا لن يضيع وانه سيكون وافيا عظيما كثيرا ثم تامل هنا كيف نفى عنهم الخوف والحزن الخوف هو قلق من أمر في المستقبل والحزن بعكس ذلك لأمر مضى وقد يستعمل الحزن بمعنى الخوف لكنه استعمال قليل فهنا في هذه الآيات في النفقات نفى الخوف والحزن عن هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى أذا في الآية الثانية وفي الآية الأخيرة بالليل والنهار سر وعلانية من مجموع ذلك يؤخذ أن الذين ينفقون أموالهم انفاقا على وجه من الإخلاص لله عز وجل من غيري التفات إلى ما سواه من الرياء والسمعة ومن غير أن يتبع ذلك بالمني أو الأذى كذلك يكون هذا الإنفاق في عموم الأحوال والأوقات أن هؤلاء مع الأجر عند الله إلا أنه ينتفي عنهم الخوف والحزن هذا الخوف والحزن الخوف يدخل فيه الخوف مما يكون في الآخرة لا يخافون في البرزخ في قبورهم ولا يخافون في المحشر لا خوف عليهم فهؤلاء يكونون في حال من الطمانينه إذا خاف الناس يدخل في هذا الإطلاق حينما قال لا خوف فخوف هنا نكرة في سياق النفي فهي للعموم بمعنى أنه لا خوف مطلقا فيكون نفيا للخوف أيضا في الدنيا وكذلك في قوله ولا هم فجاء هنا بضمير الفصل ما قال ولا يحزنون قال ولا هم يحزنون الاعتناء بهؤلاء وكذلك لتقوية النسبة بين طرفي الكلام ولا هم يحزنون يعني لا يتطرق إليهم الحزن والحزن كما قلنا بأنه قلق من أمر لامر فائت فهنا نفى عنهم الخوف والحزن فهذا يشمل الدنيا والآخرة لا يحزنون على ما فاتهم في الدنيا ولا حزن عليهم في الدنيا وهذا يدل أيضا على أن هذه النفقات هي من أعظم أسباب شرح الصدر وهذا أمر لا يخفى فالذي ينفق ويعطي بنفسه ويذهب ولذلك أظن أن من أكثر الناس انشراحا وسعاده من بين اهل الإيمان هم أولئك الذين يسعون على الفقراء والأرامل والأيتام ويوصلون ذلك بأنفسهم الذي يساعد الناس يفرج الكربات ويذهب إلى المحتاجين من غير أي ولا يمن عليهم ويوصل إليهم هذا الإحسان فهذا من أسعد الناس فبدل الإحسان أيها الأحبة بذل الإحسان إلى الناس تقديم المعروف بدل المعروف للناس أي كان كل بحسبه قد يكون هذا من المال قد يكون البذل بالجهد أن يحمل متاعه أو أن يعينه على أمر من الأمور قد يكون هذا الإنسان عنده علم فيبذله للناس قد يكون هذا الإنسان يعمل في الطب مثلا فينظر في حاجات الناس وينظر في أحوالهم وينظر في معاناتهم وينظر في عللهم وأدوائهم ويتلطف بهم ويرعاهم ونحو ذلك فهذا يجد من انشراح الصدر والسعادة حينما يخفف عن الآخرين المعاناة فالله عز وجل يعوضه بأنواع الألطاف وهذا أمر مشاهد والجزاء من جنس العمل ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة هذا يوم القيامة فما بالك, بالك بالدنيا فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته هذا ما يتعلق بهذه الآية ثم بعد ذلك تأتي آيات الرباء وأضباد هؤلاء المنفقين طيب فيما يتعلق بالسؤال الذي ذكر في الليلة الماضية سأنظر في جوابه في من أعطى الزكاة وتبين أنه غني أعطاها يظن أنه فقير فتبين أنه غني الفقهاء مختلفون في هذا فالشافعية يرون أن ذلك لا يجزئه قال عليه أن يخرج مكانها وذهب كثيرون إلى أن ذلك يجزئ فيما من شأنه أن يخفى كالفقر فأي سلاه إلا ظاهر الحال قالوا إذا تحرى ثم بعد ذلك تبين أنه ليس بفقير لا يخرج مكانها لأنه يصعب التمييز وإنما يحكم بظاهر الحال والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم لكن ما لا يخفى لا تجزئ يعني فرقوا بين الفقر وغيره هذا حاصل كلام أهل العلم بذلك والعلم عند الله عز وجل يقول أربعة من الأصدقاء أحدهم يريد أن يستقرض من الآخر مبلغ من المال فلتردده قال اثنان منهما إن أقرت المبلغ فلانا نعطيك عشرة ألاف فهل في هذا إشكال؟ هو يحتاج أن يعرف هذا الإقراض كم, كم سيعطيه كم سيقترض منه حتى قالوا له سنعطيك عشرة ألاف يعني هل سيقترض منه مثلا خمسة ألاف أو ثمانية لماذا لا يعطونه من البداية؟ يعطون المحتاج ويكون ذلك هبة بدل القرض فإذا كان ذلك باتفاق منذ البداية أعطيه ثمانية ونعطيك عشرة فهذا لا يصح بخلاف ما لو كان ذلك من غير اتفاق ولا مشارطة فأقرضه فأرادوا أن يكافئوه أو هو أراد أن يزيد في القضاء بحيث يزيد على ما أعطاه من غير اتفاق فهذا لا إشكال فيه من غير اشتراك هذا يقول نرجو الإفادة هل كانت الصلاة في حديث الصحابي أبي كانت مطلقة أو مقيدة وهل الأكمل أن نكتفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حاجات العبد في الدنيا والآخرة لني تركت جميع الأدري وكتفيت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا بأنه يكفى هم هو تقبل حاجته فظاهره الإطلاق على كل حال ماذا تقصد بجملة موصوفة أو موصولة الموصولة الذين ينفقون الذين أيسم موصول الذين ينفقون هذه موصولة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى يقول هل تجوز الصلاة عندما تكون ذراعك مكشوفة إلى الكتف هو بالنسبة للمنكبين ينبغي ستروهما إذا كان الإنسان يجد ما يستروهما به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ولكنه قال أيضا أول كل منكم ثوبان يعني بمعنى ان البعض قد لا يجد فهذا مما لا يكون كالعورة التي لا تصح الصلاة إلا بسترها وإنما ان كان ذلك متأتيا فإنه يستر عاتقه فإن لم يكن عنده شيء فلا حاجة لذلك فهما دور يقول هل يجوز إعطاء غير المسلم من مال الزكاة أو الصدقة إذا كان من الفقراء أو بالنسبة تكلمنا على هذا الزكاة لا إلا للمؤلفة قلوبهم وأما بالنسبة للصدقة فالأمر واسع يقول حينما يحين وقت زكاة المال بعد مرور حول كامل هل يجب إخراج الزكاة كلها كاملة أو يمكن إخراجها على مدى أشهر إلى ما قبل مرور حول لا لا يؤخرها يمكن أن يعجل ذلك فتكون معجلة في أثناء الحول يقول لتوزيعها لأكبر قدر من الفقراء نقول يعجلها وبهذا يكون أبرأ لذمته نعم لا أن لا يطلع عليها أحد هذه صدقة السر لا يخبر بها أحد ولا تكون بحضرة أحد هنا البلاغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمنوا بي إلا دخل النار فيجب عليه أن يبحث وأن يطلع وأن إذا بلغوا ذلك لكن أهل الفترة هم الذين لم يبلغهم شيء أصلاً لم يسمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الإسلام فهؤلاء لهم حكم اهل الفترة يمتحنون في الآخرة وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله الله أعلم السلام عليكم.